لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ متان من المؤمنين قت تلو فأصلحو بينهما فإن بعت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصلحو بينهما بالعدل وأفسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون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 ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس لسوء الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون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 واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم قبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن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 يعلم. والله يعلم ما في السماوات وما في الطب والله بكل شيء عليك يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أنهداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غير السماوات والأرض والله بصير بما يعملون